Муҳаммад, Муҳаммад, Муҳаммад, Муҳаммад, Муҳаммад, Муҳаммад, Муҳаммад, Муҳаммад, Муҳаммад, мавлуди кул муҳаббиб тишар, я расулил ҳуда лил башар, лил يا كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشاش لصنا منهاته للمجد بنياته لصنا منهاته للمجد بنياته والعادل بدياته والظلم محاته وانطفى بالعلم كل شرار يا رسولي الهدى للبشرار وانطفى بالعلم كل شرار يا رسول الهدى للبشار مولد كل محب فيشار يا رسول الهدى للبشار البشار مولد كل محب فيشار يا رسول الهدى للبشار فرحه الولاده قدره الاراده فرحه الولاده وقدره شفنا بالعبادة العباده معنى كل سعاده يا منار المجد والفخر يا رسول الهدى للبشار يا منار المجد والفخر يا رسولي الهدى للبشر ماجد كل محبي الانتشار يا رسولي الهدى للبشر بتشار بتشار يا رسولي الهدى للبشر علينا مكة يا نبينا أشرقت علينا مكة يا نبينا وللعلا بنينا من ثرى المدينة ونورك بكل مكان انتشار يا رسول الهدى للبشر ونورك بكل مكان انتشار يا رسول الهدى للبشر اكتشاف رسول الهدى للبشر للمشاي مولدك كل محب فيشان يا رسول الهدى للبشر يلي طيبك والله في شفاك العله يلي طيبك والله في شفاك العله باري لاجلك صله والمقامك على ndi salli ily ma khisar Ya Rasulil hudha liy albashar Wa li salli ily ma khisar Ya Rasulil hudha liy albashar Mawlida b'kul muhabbi Ya Rasulil hudha liy albashar Mawlida b'kul muhabbi abtishar يا لي الهدى لي بذاتي مولدك حياتي يلتعيش بذاتي مولدك حياتي جوهر وصالاتي اساس نجاتي سيد بدوله المنتبار يا رسول الهدى لي سيد قدوله المنتصر يا رسول الهدى للبشاش مولدك كل محب بكيشان يا رسول الهدى للبشاش مولدك كل محب بكيشان يا رسول يا رسول الهدى للبشاش